ما هي مفطرات الصوم ممكن أن نحصر المفطرات في أربعة التي دل عليها الدليل أربعة المفطر الأول الطعام والشرب عمدا وما كان بمعنى الطعام والشرب ما هو الذي مثل الطعام والشرب أمران اثنان الأبر المغذية تسمى الجلوكوز وغيرها هذه أبر المغذية هي طعام والشرب وحقن الدم انسان يصيب بحادث مثلا ويحتاج إلى دم فيحقن دم لا شك أن الدم هو طعام الجسد إذا أول مفطر الطعام والشراب وما كان بمعنى الطعام والشراب اثنين القيء عمدا انسان نسميه رجع طعام عمدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء يعني غلبه القيء ففليتم صومه ومن استقاء يعني تعمد القيء فليقضي إذن القي عمدا يفطر ثلاثا ثلاثة الجماع فمن جامع في نهار رمضان فإنه يفطر وحديث المعروف الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت تو أهلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له بالكفارة المغلظة عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد في طعام ستين مسكينا ثم قال له وقضي يوما بعده أو, أو مكانه الرابع بالنسبة للنساء الحيض والنفاس فالمرأة متى ما حاضت أو نفست في نهار رمضان ولو لحظة واحدة بطل الصوم هذه المفطرات الأربع وما سواها فقد أباحها الله عز وجل رحمة منه سبحانه وتعالى ولا دليل صريح وصحيح يدل على مفطر غير هذه المفطرات